من الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم فيه أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن إن لفي شك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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشبا من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد أذن سبلنا ولا نصبرن على ما علي الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكلكم الأرض من بعدهم ذالكا لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى مما صديد يتجرع ولا يكاد يسيغ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 نا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لديناكم سواء علينا اجزعنا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا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 فاستجبتمني فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبٍ وَبَنِيَ أَنْعَمُوا بِالْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُ إِنَّا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من درجية بوادي غير ذي زرع بوادي غير ذي زرع عند دبيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 ولا تحتبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرون ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذرنا يوم يأتي العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى ذا أجل قريب نجيب دعوتك ولا تبع رسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم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 كان مكرهم لتزول منه الجبال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسلا ان الله عزيز ذو انتقام اللّه عزيزٌ ذِنْتِ قَالَ إِنَّ اللّهَ عزيزٌ ذِنْتِ قَالَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَاحِدًا قَهَّارُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَاحِدًا قَهَّارُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء هذا بلاء هذا بلاء للناس وللذم به وليعلمون أن إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب